غايب اللي في سما في سما دنيتي طير الغايب اللي في سما في سما دنيتي طير ابطيت اراقب فز و فز يوصل لا اشتاقلا شوق الحزن الحزن لا تباشير واشتاقلا شوق الكهل الكهل لا الطفولة كتاب عشقي ما عرفه رزاقه كالحور فليت لامس فصولا لكن نساني في زحام المشاوي واللي خذتها صعب راح بسهول إذا نشته قال قال هذه ما هذا العذر لا غا دايم يقولا المشكلة ما جاء من القلب تقصير ولكن تشوف شوف شَر للبشر غيزول اللي بعد ما صار لا بدو يصير وحركت بلعشك عرض وطولهذا